بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب 123. سيصلى ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مما multimassal